أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرأة إلا التقى واخلق ذي الفضل معروفة بمدل الجميل وكف الأذى أشد الجهاد جهاد الهوى وما الفضل معروفة الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرأة إلا تقى وأخلقت الفضل معروفة ببذل جميل وكف الأذى أشد وكف وكل الفكاهات مملولة وطول التعاشر فيه القناة وأخلق ذي الفضل معروفة بمبر جميل وكف الأمام أشد جهاد جهاد الهوى وما كرم المرأة وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل جميل وكف الأذى وكل طريف له لذة وكل تريد سريع البلا وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل جميل وكف الأذى أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرأة إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة جميل وكف ولا شيء إلا له أفت ولا شيء إلا له منتهى وأخلق ذل الفضل معرفة ببذل الجميل وكف الأذى أشد جهاد جهاد الهوى وما كرم المرأة إلا التقى وأخلق ذل الفضل معرفة ببذل الجميل وكف الأذى وليس الظلام شبون في يديه ولكن غنى النفس كل الغنى واخلاق ذي الفضل معرفة بمذل جميل وكف الأذى شد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرأة إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معرفة بمذل جميل وكف الأذى وإنا لفي صنع ظاهرين يدل على صنع لا يرى وأخلاق الفضل معروفه ببذل الجميل وكف الأذى الجهاد جهاد وما الفضل معروفة وكف أشد الجهاد جهاد وما كرم المرأ إلا الفضل وكف كرم المرأة إلا تقى وأخلقوا ذي الفضل معروفة بمثل الجميل وكف الأذى أشد جهادي جهاد الهوى وما كرم المرأة إلا تقى وأخلقوا ذي الفضل معروفة بمثل الجميل شد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرأة إلا التقام وأخلاق ذي الفضل معروفة بمثل الجميل وكف الأذى